فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنتَ قبلهم من قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أُرْسِلْنَا قَبْلَكَ إلَّا رِجَالًا نوحي إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لَا تَعْلَمُونَ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشآ وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ من قبرك الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَانِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يتخذونك إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وهم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عجل سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تستعجلون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 أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصن الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا, ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده